وزوجه جيم ستقول لماذا لا يأخذ ابنهم جال هذه القصة ستتكرر في المستقبل تماما إذا كنت عند ابنك ألف ستقول زوجته لماذا, نحن لماذا لا ياخذها ابنهم جال ليش بس عندنا جالسين ليش ما يأخذ ابنهم جيم ابنهم جال لكن إذا بررت وأعنت زوجتك على بر أبيه وأمه سيقول ابنك إذا قالت زوجته خليهم يروحون لـ يقول لها انت روحي الياء ال اليا آخر حرف الهجرة آخر حروف الله ما يتحركون من هنا هم الداخلان وغيرهم الطالع تدريش تقول الزوجة سمعنا وأطعنا بس ما تقول الثانية طبعا اللي خاص بالله ها؟ والله اللي تختبرك يعني أن تختبرك أنت فمن مصلحة الزوجة أن يكون زوجها بارا بأبويه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 وكانت عاقلة وتقول له يا فلان اعطيت امت يقول لها نامت امي نامت اعطيت اباك يقول لها بما يحبه ما له سنون ما يأكل فستق ليس له سنون يأكل فستق يعتذر لها بأعذار قليل ما يكفيني إلا أنا وانت وعظته مرة مرتين فابا فطلبت الطلاق منه فالناس تعجبوا رجل يحبها حب عظيم جدا ومدللها ويؤثرها قالت والله لا اجلس عنده أبدا فطلقها فتزوجت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 يعني بردان جائع هو العجوز التي معه وأبنائه ما شاء الله متصدرين المجالس عند أوجار النار وكذا الدفيين فقالت ذهبت إليه وقالت له يا فلان قال نعم قالت عرفتي قال نعم فلانة قالت تعرف لماذا طلبت الطلاق منك قال لا والله إلى الآن ماني عارف